في خفوقي لك حكاية ضمها كتاب المشاعر وفي عيوني لك مدينة يا غلاها من مدينة انت تامر على روحي من غلاتك والله تامى حدوت قلبي وعمري والله ما هي بثمينا شفت عاد وش وشك غالي لو عندي شيء نخاف كل هالعالم بدونك أشبه بقرية حزينة احنا قصتنا قديمه حبنا صادق وطاهر انقى من حبه رذاذ فوق خد الياسمين